بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة نبتدئ بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بالإشارة إلى جملة من الأسئلة التي سألها الصحب الكرام ورضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب المعاملات والمعاملات الأصل فيها الحل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا وهذا الأصل بحمد الله تعالى متفق عليه بين أهل العلم وذلك أن الله عز وجل جعل المعاملات أو لما كانت المعاملات من الحوائج التي تضطر إليها الخليقة والناس يحتاجون إلى تداول ما بينهم من منافع كان لا بد من أن يكون هناك جملة من الأحكام تضبط هذا الأمر فبقيت دائرة المباح هي الأصل وبقيت الدائرة الممنوع محصورة وهي الأقل فصار في هذا على الناس أو للناس في هذا فسحة عظيمة ورخصة كبيرة فالحمد لله تبارك وتعالى على فضله وإحسانه وجوده والمعاملات في الشريعة الإسلامية لمن تأملها بعين الانصاف يجدها متسقة مع القاعدة الشرعية الكبرى في هذه الشريعة وهي وما جعل عليكم في الدين في الدين من حرج الأمر الآخر الذي يلحظه المتأمل في نصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب يجد أن دائرة الممنوع قليلة وأن البيوع المحرمه من تأملها وجد أنها لا تكاد تخرج عن ثلاثة أقسام أو ثلاثة أسباب فكل بيع فيه ظلم فهو حرام وكل بيع فيه ربا فهو حرام وكل بيع فيه غرر بين فإنه حرام وما سوى ذلك من البيوع فإنه داخل في دائرة المباح ويدخل تحت الصور الربوية صور الغرر صور الظلم صور كثيرة لكن من ضبط هذه الأصول الثلاثة التي أشار لها بعض أهل العلم استراحة كثيرا فالبيوع المحرمة يجمعها هذه الأمور الثلاثة وهي الظلم والربا والغرر فإذا وجدت هذه البيوع وهذه الصور حرم البيع وبقي ما سوى ذلك من الصور داخلا في دائرة الحلال أيها الإخوة والأخوات وردت جملة من الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعاملات و إذا تأملتها أيضا وجدتها قليلة بالنسبة لما ورد في العبادات لأن الأصل في العبادات الحضر والمنع والتحريم حتى يأتي دليل يبين حلها وجوازها أو مشروعيتها وأيضا نلحظ أن كثيرا من العبادات لها صفة معينة كالصلاة مثلا والحج وكذلك في الصيام مثلا نجد هناك أنواع من التفاصيل يحتاج الإنسان فيها إلى أدلة تفصيلية وأدلة خاصة أما البيوع فباقية على العمومات والقواعد العامة والمستثنيات فيها قليلة كما أشرنا قبل قليل من هذه الأسئلة التي سألها الصحب الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام ما دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فقد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عام الفتح قائلا للناس إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامي. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى أو قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا فأكلوا ثمنه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وهو أحد الأحاديث ال المهمة في كتاب البيوع. من الفوائد في هذا الحديث أن, أن على العالم أو الإمام إذا كان قادرا أو الإمام هو الحاكم المسلم يتكلم أو ينبغيرهم من أهل العلم ليتكلموا في المناسبات الكبار بالخطب التي تناسب المقام ذلك أن هذه المناسبات لا تخلو من ما يدعو إلى الحديث عنه ومن ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح أيضا في هذا الحديث دلالة على شمولية الإسلام في أحكامه للمعاملات والعبادات خلافا لما يقوله أولئك المخذولون الذين يفصلون بين الدين وبين الحياة أو بين الدين وبين المعاملات فيزعمون أن الدين ليس له سلطان على المعاملات الاقتصادية ولا على البيوع ولا غيرها إنما سلطانه في أبواب العبادات فقط وأنه ينظم أمور العلاقة بين العبد وبين ربه كما يقولون ولا شك أن هذه فرية عظيمة وهذا إذا اعتقده صاحبه فإنه والعياذ بالله مخرج عن الملة لأنه إلغاء تام لمئات وآلاف النصوص التي وردت في هذا الباب فالمقصود أن الشريعة الشاملة والنبي عليه الصلاة والسلام بين تحريم هذه الأشياء في أعظم موقف أو في أقدس بقعة وفي موقف من أعظم المواقف التي مر بها صلوات الله وسلامه عليه وهو موقف الفتح. فتكلم عن قضية تتعلق بالبيوع وهي تحريم بيع هذه الأشياء. ولذلك قال لما سئل على الاستصباح بزيوت الماء أو بجلود الميتة. أو نعم ما يخرج من الميتة من زيوت ونحو ذلك أو الشحوم سئل عنها فقال لا هو حرام وهنا اختلف العلماء هل المقصود بالتحريم والضمير هنا يعود على الانتفاع أو على البيع وأصح الأقوال في هذه المسألة أن الضمير يعود على البيع بمعنى أن بيعه حرام أما الانفاع به فإنه لا بأس به لأن السياق كان في سياق الكلام على تحريم بيعها لقوله في أول الحديث هنا إن الله عز وجل حرم بيع الخمر إلى آخره وفي هذا الحديث دلالة على تحريم بيع هذه الأشياء وإن كانت نجاستها ليست نجاسة حسية في هذه الأنواع الأربعة كلها بل بعضها نجس حسيا وبعضها نجس معنويا فالنجس المعنوي الخمر على أحد القولين أيضا في المسألة وكذلك الخنزير الأصنام والنجس الحسي في هذه الأصناف الأربعة هي الميتة والخنزير فكل هذه الأشياء محرم محرم بيعها ومن هذه الجملة أخذ العلماء قاعدة وهي أن النجاسات الأصل فيها أنه يحرم بيعها الأصل في النجاسات أنه يحرم بيعها وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الأمة عليها أن تحذر من اتباع طريقة اليهود والنصارى وذلك الفعل الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام هو التحايل على محارم الله عز وجل وقد كان اليهود من أسوأ الناس في هذه القضية كانوا يتحايلون على محارم الله ولهم في آيق قصص منها قصتهم مع تحريم اتياني الصيد الحيتاني يوم السبت فكانوا والعياذ بالله يتحايلون على ذلك بوضع الشباك يوم الجمعة ثم أخذها أو سحبها يوم الأحد وكأنهم كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى وهو أحد سادات التابعين يتلاعبون كما يتلاعب الصبيان بالكرة يتلاعبون بدين الله كما يتلاعب الصبيان بالكرة أيتحايلون على الله هل الله عز وجل يخفى عليه شيء؟ لا والله ولذلك يقول العلماء إن اتيان المحرم بالحيلة أعظم جرما عند الله من اتيان المحرم عنوة وما ذاك إلا لأن المحتال جمع جريمتين أو جمع منكرين فعل المحرم والتحايل عليه وكأنه يتلاعب بدين الله تعالى واليوم يتكرر هذا التلاعب والتحايل في دين الله عز وجل عند بعض أكلة الربى والعياذ بالله فتجدهم يسوقون للربا بمسميات تخفف من شدة وقعه على النفس يسمون مثلا بعض الصور الربوية يسمونها فوائد مثلا أو يتحايلون على الصور الربوية الصريحة بصور أو بأنواع من الشروط أو بصور وهمية توضع في بعض المعاملات من أجل إقناع المشتري أو من أجل إقناع العميل كما يسمى في المصارف بالإقدام على هذه المعاملة أو تلك والحقيقة أن المنكر منكر والباطل باطل والربا ربا لا يغيره أن يتحايل عليه الإنسان أو أن يتلوم في أكله وإيكاله والعياذ بالله وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى معنى مهم يتعلق في التحايل على محارم الله عز وجل فاليهود لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم الميتة ماذا فعلوا؟ جملوها يعني أذبوها ف. دعوه ثم أكلوا ثمنه والفائدة التي يريد الإشارة إليها أن التحايل على المحرم لا يصيره حلالا حتى وإن أظهره الإنسان بهذه الصورة وهذا التحايل كما هو واقع وللأسف الشديد يوجد في البيوع ويوجد أيضا التحايل عليه في باب النكاح كما هو واقع في من يتزوجون زوجة المطلق ثلاثا من أجل تحليلها لزوجها الأول فإن هذا وهو المعروف عند العلماء بالتحليل فإن هذا من المنكرات العظيمة وقد ورد فيه الوعيد الشديد المشهور الذي جاءت فيه الأحاديث لعن الله محل ومحله وإن كانت لا تخلو من مقال كما هو معلوم عند أهل العلم أيها الأحبة ومن السؤالات التي سألها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله حكيم بن حزام كما عند بدود داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك وذلك أن حكيما رحمه الله رضي عنه قال يا رسول الله كان من التجار قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيعة ليس عندي يريد سلعة مني ليست عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. انظر إلى هذا الجواب المجمل المحكم الذي صار أصلا من الأصول في كتاب البيوع. وذلك أن الإنسان لا يجوز له أبدا أن يبيع على أحد ما سلعة من السلع إلا وهي في ملكه. إلا وهي في ملكه. واليوم يقع خرق كبير لهذا الأصل من أصول البيوع المحرمة. كيف يكون ذلك تجد بعض الناس مثلا عن طريق مواقع التواصل في الاستجرام مثلا أو غيرها من المواقع تجد يعرض سلعا على الناس ويقول لهم من يشتري هذه السلعة فيقول فلان أنا ثم إذا عينها ذهب هذا أو قال له حول لي المبلغ ثم يذهب هذا ويشتريها له هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا تبع ما ليس عندك وما الطريقة في ذلك الطريقة في ذلك أنه إذا قال أرغب في هذه السلعة يذهب هذا التاجر ويشتريها ثم بعد أن تدخل في ملكه فإنه حينئذ يبيعها على من سأل أو من طلبها وهذا لا شك لمن تأمله من أعظم فوائده قطع النزاع لأن الإنسان أحيانا قد يشتري ويدخل في ملكه ثم لا يتمكن من إدخال السلعة أو من إيصال السلعة لطالبها وأيضا لو حصل للسلعة تلف فعلى من الضمان سيحصل هناك إشكالات كثيرة جدا لا يمكن تجاوزها إلا بالتزامي هذا التوجيه النبوي والإرشاد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك هذه أيها الإخوة بداية السؤالات التي ذكرها أو سألها الصحب الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب المعاملات ولا زالت لها بقية نستكملها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته